بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أبواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا